مع كل مذبحه تجد ولا جواب مع كل مذبحه تجد لا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوانح امتي أبدا يسيل مع كل تشريد لشعب صار جلدا للطبول ياتي يسائلني صديق من بلادي ما السبيل ما السبيل مع كل مهبحة تجيد ولا جواب سوى العويل مع كل جرح في جوالح أمتي أبدا يسيل مع كل تاشريد لشعب صار جلدا للطبول يأتي يسائلني صديق من بلادي مسبين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 لا تنصحني بالصمود الثائف الهش العميل تبقى شعارات الصمود سليمة وأنا القتيل تبقى شعارات الصمود تقولنا أين العقول لا تنصحنا شربوا دمائي من عروقي نخب سالمهم الذليل رسموا طريق القدس من صنعاء حتى الدردنيل مرمى الحصى عنكم أريحا لا تدور ألف ميل فلمست قلب محدثي وهتفت من قلب عليل قلب مليء بالأسى وحديث مأساتي يطول أسمعته آيات قرآني بترتيل جميل حدثت وعن قصه التحرير جينا معدتي ووقفت في حطين الطف زهرة امل النبي ورايت في جالوت ما اني ضياء تشرق النور bikata bil iman bikata bil iman bikata bil iman bikata bil iman bikata bil iman bikata bil نمضي كتائبنا مع الفجر المجلجل بالصهيل نمضي ولا نرضى صلاة العصر إلا في الخلي هذا السبيل ولا سبيل لسوا مؤمن تبغي الوصول هذا السبيل وان بدا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 دم طويل فما انه دم